الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من دا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضهافا كثيرة والله يقفض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا, إذ قالوا لنبي هم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عشيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا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 إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يوت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسخة في العلم والجسن والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيئهم ملكه أن فيه سكينة فيه سكينة مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ إِ فِي ذَلِكَ لَآَةَ لَكُمُ إِن قُطُم مُ مِنِي فَلَمَّا فَفَلَ قَااجوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِ الظَّعَامُ بِتَلِيكُمْ بَِهَرِ فَمَا شَرِبَ مِنْههُ فَلَيْسَ مِن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 وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا بفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين